وغداوا على حرد قادرين فلما راوا قالوا انا الله والنون ولنحن محرومون قال اوسطهم الم لم اقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحانا ربنا انا كنا ظالمين فاقمنا بعضهم على بعض يتناومون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 ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان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 وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَهُنَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوم فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ لَذِي رَأْيٍ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَن مَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ